الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفرق فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منها إن في ذلك لآيات لقومين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 إذا ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناه بينات من الأمر فما إلا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 ايان وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصير للناس وهدى ورحمه لقوم ينقنون ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم ك وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إله هو هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وَجَعْلَ عَلَى بَصْرِهِ يَشَاوَهُ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما له بذلك من علم إنهم إلا يحبون اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُبِعُوا آبَاءَنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ, يميتكم ثم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 117. اليوم تجزون ما كنتم تعملون 118. هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق. فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَرَائِبٌ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنُّوا إِلَّا ظنا وما نَحْنُ لهم عَمِلُوا وَحَاقَ بسنی و كَانُوا بِهِ وہاں وَقِيلَ الْيَوْمَ لو كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا تَخَذَّتُم آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَأَرَتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَمُونَ